بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صٓ م م تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ مؤمن ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم اننه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه مَتَوَّ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى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 قالوا فرعون ليكون لهم عدو وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا فعنا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد امي موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا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 وَحَرَّمْنَ عَلَيْهِ الْمَرْضَعَةُ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَتَفَلَّنَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ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 فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ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 انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين فاصبح في المدينه خائفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مب فَلَمَّا أَن أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي తురి దీ కమ కొనసీ తురి దూన జురి ద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 نيلك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربنا اجني من القوم الظالمين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 ناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تدودان ووجد من دونهم امراتين تدودان قال ما خطبكما قالتا لا نستحي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجرا ما سقيت لنا فلما جاءه قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين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 على ان تاجرني ثمان احجاج فان اتممت عشرا فمن عندك ومن اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين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 قال لاهلهم كثو انني انست نارا لعلني اتيكم منها بخبر او جذوه او جذوه من النار لعلكم تسطلون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 وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَمْ يُدْبِرُوا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى اقْبَلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ وسلك يدك في جيبك تخرج بيضاً قائماً غير سوء وإضم إليك جناح كمن الرهب فذانك برهانا فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إن انهم كانوا قوما فاسقين قال ربي اني قتلتم منهم نفسا فاخاف ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي ليد ان يصدقني فارسلهم مع يرد ان يصدقني انني اخاف ان يكذبون قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا ثُمَّ وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ افْتَرَى وَأُلْقِيَ مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوكد لي آها من على الطين فجعل لي صرحا فجعل لي صرحا لعلني اَطَّلِعُوا إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجَعُونَ فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم مفتر كيف كان عاقبه الظالمين وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة منهم من المقبوضين ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر الناس بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ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 ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا لنتبع اياتك ونكون من المؤمنين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 وَقَالُوا إنا بكل كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ من عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا ఇంగ్ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومن مبينة رزقناهم يوفقون واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهليه انك لا تهدي من احببت ولكن ان الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يَجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءِ الرِّزْقِ مِن لَّدُنَّا رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 مَتَّعْنَاهُم مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِم فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ على الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا اغويناهم كما غوينا تبرانا اليك ما كان ايانا يعبد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 فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَسْتَأْئِلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ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 قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء ان افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم نَهَارًا وَسَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِاللَّيْلِ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ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 ان قارون كان من قوم موسى فبغوا عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه واتيناه من الكنوز ما انما فاتحه له تنو بالعصبه اول القوه اذ قال له قومه لا تفرح اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وبتغ في ما اتك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ولا تبغ الفساد في الارض ان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 له ذو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وب داره الارض فما كان له من فئة فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا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 ضَهِي رَنِّ الْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدُّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الهيئين كسبعا من المثاني والقرآن العظيم